بسم الله الرحمن الرحيم أن تسير إلى مجالس العلماء وتثني الركب عندهم هو الخير وتفس الأرض إن الأنبياء لم نورفوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بهم أقد أخذ بحظ وافر بأسلوب سهل سلس ينتقي لكم إخوانكم في مركز الراجحي للدراسات والاستشارات مجلسا من المجالس التي تحفها الملائكة ومع شرح علمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي لكتاب الأربعون في دلائل الفروي نفعنا الله بما ينقل عنه ويشرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاننا في مساء هذه الدوره المباركه ان شاء الله سوف نتكلم على ما يفتح الله به في توضيح هذه الهدف الثالث المسمات الأربعون في تلائل التوحيد الى أبي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي وأبو اسماعيل هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أحمد بن علي بن جعفر بن نصور بمثل الأنصاري الهروي كان مولده في سنة ستين وتسعين وثلاثمائة وفاته في سنة 81 و فعمره قضى 80 سنة و6 أشهر هذا العالم من علماء الحنابلة من علماء القرن الرابع والخامس الهجري وهم من علماء الحنابلة حنبلي وله مؤلفات وله كثيرون وكان يلقب بشيخ الإسلام، يلقب بشيخ الإسلام الأنصاري وكان أثريا يعني له عناية بالحديث ولهذا تجدون هذه الرساله كلها مروها بالأسانيد فهو أثري وذكر زهدي رحمه الله أن الحديث التي ذكرها في كلها صحة وحسام ما عدا بعض الحديث التي ذكرها في كتابه الفاروق له من المؤلفات الأربعين في السنة وله كتاب الفاروق في الصفات وله الأربعون في التوحيد وهو هذا الكتاب الذي بين عادينا وله مؤلفات أخرى وابو اسماعيل إسماعيل الأنصاري الهروي ويرقى بشيخ الإسلام كان قويا في الحق امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وكان شديد الاثبات للأسماء والصفات وشديدا على من عارض ذلك فهو يثبت الاسماء والصفات لله عز وجل ويستدل بالاحاديث والايات القرانيه ويشتد على من نفى الاسماء والصفات لله عز وجل حتى ان اعداءه من المبتدعه المعطلة الذين عطلوا الاسماء والصفات تألّبوا عليه وحاولوا قتله مرات واستعود السلطان فلم يفلحوا ولا يبالي فكان يطلب منه أن يسكت عن الرد على المخالفين ولكنه يأبع هذا موقف من الاسماء والصفات فهم من السنة والجباعة في هذا الباطمة من الاسماء والصفات كان قوياً في الحق ثابتاً عنده الرباطة جاش ولا يبالي بالأعداء حتى ولو ادى ذلك إلى قطف وصامد ولكنه ألف كتاب في باب السلوك سماه منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستغي والمراد بالسائرين السائرون إلى الله اللي يسرون إلى الله في العبادة عباده وتوقف فهذا الكتاب سماه منازل الشيء الله بين بين العباده وبين الشعالة بين إياك كان وإياك نستعين لكنه غلب عليه التصوف في هذا الباب في باب العبادة وصار يتكلم بكلمات الصوفية وصلحاتهم وإشاراتهم ويتكلم عن المحو والفناء والغيبة والشهود والغيبة والفناء درجة متوسطة عند الصوفية الصوفيه لهم كلام في السلوك يقسمون الناس الى ثلاث اصناف عامه وخاصة وخاصه خاصة فالعامه عندهم عند الصوفيه هم المسلمون ومنهم الانبياء والاسر يسمونه عامه وعليهم التكاليف يسمون اهل الشريعه يسمونهم اهل الشريعه لهم تكاليف وعوامر ونواهي ويتعبدوا لله خوف، وجاء، توكل والطبقة الثانية الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة وسموهم أهل, أهل الحقيقة ملائك أهل الشريعة ولا أهل الحقيقة والذين ينظرون بزعم الى الله ويشهدون الله عز وجل ويتناسون ما سواه من المخلوقات وهذه يسمونها الغيبة من شدة يتعلقهم بالله بزعمهم أنهم يشهدون ربهم عز وجل ولا يشهدون ما سوى من المخلوقات يتناسونها يقول الوحدهم أنا لا أستطيع أن أنظر إلى سماوات وأراضين وأدميين هذا شوش عليه أنا ما أنظر إلا إلى الله أترك السماوات والأراضين والأدميين ما كان موجودا أغيب عنها ما كان موجودا لألا تشوش تشوش علي غيب هذه الطريقة متوسطه للصفية تسمى طريقة الغيبة طريقة الغيبة يغيب يقول أحدهم يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبموجوده عن وجوده غيب عنده غيبة وحتى تقوى هذه شده الغيبة عند بعضهم تقوى شدة الغيبة عند بعضهم حتى يظن أنه هو معبوده محبوبه ويكون متعلق من أشد التعلق حتى يسلفته ويظن أنه هو حتى إن أحدهم لما غاب بمعبوده بمحبوبه غاب به عنه من شدة تعلقه به وغيبته عما سواه صار مرتبط بالكأنه مغناطيس فلما سقط محبوبه في الماء سقط خلفه في الماء فقال كيف؟ كيف انت الماء؟ أنا سقط ما الذي اسقطك قال غبت بك عني فظننت أنك عني غبت بك عني فظننت أنك عني هذه الدرجة منها درجة ايش درجة الغيبة وهذه هي اللي غلبت على أبي محمد حتى إنهم بسبب هذه الغيبة عطلوا العبادة عطلوا عبادة الله وصار الواحد منهم همه الغيبة المعبوده حتى أنه ينسى العبادة هذه سمى غيبة سمى الغيبة سمى وهي طريقة متوسطة هذا الكتاب وهو منازل السائرين بين إياك العبود وإياك العبود شرحها الإيمان القيم رحمه الله في كتابه المشهور ومسمى مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك العبود وإياك العبود ويتعقد ويتعقب أبي اسوالي في تصوفه ويحمل كلامه على أحسن المحامي واحيانا يفلح وأحيانا لا يفلح وأحيانا يرد عليه ويقول شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الى الامر لماذا يعتذر عنه الامام القيم لموقفه في الصفات والاسماء ووقوفه أمام اهل البدع لكنه مع الاسف لما جهز بالسلوك وافق اهل البدع في التعطيل تعطيل آخر غير تعطيل أهل البدع أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته والصوفية عطلوا عباده عطلوا الله من عباده فلما جاء في باب السلوك وقع في تعطيل يوازن تعطيل أهل البدع من أسمائه وصفاته الطائفة الثالثة من من الصوفية هؤلاء تصد بهم الحال الخاصة إلى أن الواحد منهم إلى الغى صفاته وجعلها صفات لله وعلم ان ما قدره سيكون يقول سقط عنه التكليف وهذا امر خطير لان من قال ان احد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه يستتاب فين تم ولا قتل كافرا الطائفه الثالثه طائفه خاصه وهم الذين يقولون بالمحو محو ما سوى الله اولئك يقول بالغيب هل يقول المحو ينكر ما سوى الله كل ما سره والله كما يقول ابن عربي ابن عرائيس وحدي في الوجود وغيره الذي الذي يقول العبد رب والرب عبد يا نتشعر من يمكلف إن قلت عبد فذاك ميتون أو قلت ربنا لا يكلف ما يدري ما يدري هل هو عبد للرب؟ الرب يقول إن قلت عبد فهذا يموت وقلت رب كيف يكلف كيف ويقول عبد مالك وأنت ذلك عبد عبد المالك عبد الهالك رب المالك وعبد الهالك وانتم يعلك والعبد فقط وكفته وحده، فهؤلاء وصلوا الى قول وحده الوجود وهذا اغلظ الكفر واعظم الكفر لان يعتقد ان العبد هو الرب والرب هو العبد هذه خاصه خاصه يسمون انفسهم اهل التحقيق فيقولون ان نصف طبقه اهل الشريعه واهل الحقيقه واهل الحقيقه وأهل التحقيق فهذه الشريعه هو منهم الانبياء والرسل هم العامه سموها عليهم تكاليف أهل التحقيق تصل أن التكليف إذا وصلوا إلى أن إذا ألغى الواحد صفاته وجعلها صفات لله لا ثقل التكليف وأهل وحدة الوجود ما عنده. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي وأهل التحقيق عندهم طاعات وليس عندهم معاصي حتى لو فعل الزنا ما يكون عنده معاصي لا ما خلاص ما في معاصي عنده اهل الشريعه الشريعة وأهل التحقيق ليس عندهم لا معاصي ولا طاعات أبو اسماعيل هلا هراوي مسلك الوسط. في الصوفية. وقال ابيات خطيره جره اليها اهل الوحده وقال الابيات المعروفة ما وحد الواحد من واحد اي كل من وحده هو جاحد توحيد من ننطق عن نعته عاريه أبطلها الواحد توحيده اياه توحيده ونعت من ينعته لاحد هذه الابيات الثلاثه لاهل الاتحاد جروه اليهم وقالوا إنه اتحادي حلولي يقول ما وحد الواحد من واحد ما وحد الواحد ما وحد الله الا الله لانه ليس موجود الا الله والشيخ المقيم يعتذر عنه ويقول لا مقصوده يعني غالب عليه الشهود وليس مقصودها القلب وحد الوجود توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها واحده كل من يتكلم عن الله وينعته يقول هذه عاريه ابطلها الله وحدث الله ابطلت هذه متى يكون التحقيق توحيده اياه ومتوحيده. توحيده توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه بنفسه لانه لا يوجد غيره عند الإسحاقيين ونعت من يعثوا لاحد وكل من يتكلم عنه يعثفه والحد لأن الاتحادي عندهم من يقول هناك رب وعبد هذا والحد يقول الوجود واحد وقال ابن القيم أقسم بالله جهاد إيمانهم إنه منهم ويقول والله إنه ليس منه يقتل العالم فهذا فالمقصود من هذا يعني أن تأخذ نبذ عنه هذا الرجل وهو العالم ولكن وأنه وأن له مواقف مشكورة معه البدع في باب الأسرى والسلوك ولكنه لما جاء في باب السلوك وقع وقع في التعطيل، تعطيل غير التعطيل، يوازي ذلك التعطيل فنحن الآن رسالة بين أيدينا في باب الأسرى والسلوك ليس في باب السلوك وهو يسمى شيخ الإسلام وهو حنبلي، صوفي وله أيضا علاية بالحديث والأثر وله علاج بالامر وعرف النهي عن المنكر ولهذا قال, عن الشيخ قال عمله خير من علمه او اكثر من علمه او كما قال رحمه الله هذه الرساله تتعلق بالاسماء والصفات لكن نحن الان ذكرنا يعني ما له وما عليه والله يعفو عنا وعنده ويكون قد يكون هذا غلبه بشده غلبه السلوك والتاثير عليه, أثر عليه الفناء والشهود عندهم والمحو والاختلاة والاختلاحات الصوفية وإشاراتها غلبت عليه وإن كان قصده حسن فإن الله يعفو عننا وعن نبدأ الآن بالرسالة والرسالة الآن سماها الاربعون في دلائل النبوة ورتبها على أبواب ذكر الآن قبل سنين واربعين باب وكل باب معنول ثم يروي بالسند الحديث والحديث من الرواية كما ذكر المحقق أبو مالك جهاد السيد المرشدي قال ان, إن هذه الرسالة من الرواية أبي نصر احمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق وقد ذكر بعض العلم أن أبا إسماعيل الهروي له كتاب الأربعون في التوحيد ذكر منهم الذهبي وحاجي خليفة وصاحب هدية العارفين وتلاميذه الآن يرون عليه هذه الرسالة بالسند نبدأ الآن بالباب الأول فضل قال صفحة واحد وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع قال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال حدثنا الشيخ الامام شيخ الاسلام سراج السنة ابو نصر احمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن اسحاق فيما قرات عليه قال حدثنا الشيخ الامام ناصر السنه امام الائمه ابو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري رحمه الله انه قال اي هذا هذا السند في يسبق المؤلف الاول شيخ الاسلام سراج السنه ابو نصر احمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن اسحاق تلميذه يقول فيما, فيما قرات عليه أنه قال حدثنا الشيخ الإمام نصر السنة امام العلم أبو اسماعيل الهروي المؤلف رحمه الله قال نعم قال باب الايجاب النيه الصادقه في كل عمل قال حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي بن ايثابور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه المقرئ. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام بن ملاس بدمشق أنه قال, قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوا هذا الباب الأول ثم باب إيجاب النية الصادقة لعلها زائدة كما ذكر حشي لعلها باب إيجاب باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل إذن هذا الباب معقود لبيان وجوب النية وقال نية الصادقة لأن الكاذبة لا تنفع نية الصادقة وكان صادق مع الله النيه الصادقة في كل عمل واجب على الانسان تصدق مع الله في عقيدته في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله والأول آخر والقال يخري وشيرتكم الصادقة ما يكون كاذب المنافق كاذب كاذب في نيته المنافقون خادعون الله وخادعون فهو كاذبون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين كاذبون كاذبون في اي شيء في اعتقادهم وفي اقرارهم يقرون كذبا في ديالثاتهم وقلوبهم واعتقادهم ولياتهم تخالف ما نطق به اصيلتهم هم كاذبون فهو يشهد يشهدون ان محمد رسول الله نطق أمامه وفي وفي اعتقادهم ونياتهم كاذبون ينكرون فهؤلاء لم يأتوا بالنية الصادقة وهم المنافقون فهيكونوا كفاراً ومتى يكون الانسان مسلماً اذا اتى بالنية الصادقة فكان اعتقاده يوافق عمله الباطن يوافق الظاهر يتوافق الباطن مع الظاهر فان اختلف الباطن مع الظاهر فصار الظاهر ظاهر الانسان وعمله يظهر الحق وباطنه خلاف ذلك هذا هو له المنافقون اذا كان هذا في الاعتقاد يكون هذا في الدرك الاكثر من النار ولهذا لما جاء جبرائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني سلوني فلم يسلوه فجاء انصر الله جبرائيل يسأل في صوره السائل وهو يريد ان يعلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعلمكم دينكم او امر دينكم قال يا محمد اخبرني على الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم تقيم الصلاه و تؤتي الزكاه و تصوم رمضان و تحج البيت قال, صدق. قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كتبه و وتؤمن و اليوم الاخر و تؤمن بقليل الخير و الشرك فالاسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم سلم شيء بالاعمال الظاهره الشارتان نطق الشارتين و الصلاه و الزكاه و الصوم فسره بالامور الباطله اعتقاد الايمان بالله باطلا اليوم بالملائكه واليوم بالكتب كتب والايمان بالرسول والايمان يوم الاخر فمن اتى باركان الايمان الباطله واركان الاسلام الظاهره هذا هو الرسل ظاهره وباطله ومن اتى باركان الاسلام الظاهره ولم ات باركان الاسلام الباطل هذا هو الاخر في الدرك الاخر من النار ومن اتى باركان الايمان الباطله ولم ات باركان الاسلام الظاهره فهذا ايضا اذا امتنع عن الشارتين قتل ولو كان معتق في الباطل وأما في الباطل هوره إلى الله لا بد من التوافق الباطل برها فإذا النية الصادقة لا بد منها في صحة الإسلام وإيمان العبد ولهذا بور ما قال باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل كل عمل، عقيدة صلاة صيام زكاة حج بر للوالدين صله الأرحام أي عمل في كفك نفسك على ذلك لابد من الاتيان بالنية الصادقة الصادقة تقابل النيه كاذبة نية المنافق كاذبة ونية المسلم صادقة ولا قد أبو إيجابة الصادقة في كل عمل كل نصير العمل كل عمل وليس فلسل في الصيام في حديث حصه من لم يتسلم من الليل فلا صيام له ثم روى أن بهذا بسنده هذا الحديث قال حدثنا السند وهذا يدل على الاثري له عنايه في الحديث قال حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي الي سابور قال حدثنا احمد المحمد بن حسن هوايه المقري قال حدثنا ابو جعفر احمد بن الفضل الاصحاري ومحمد بن هشام ملاس بدمشق قال حدثنا مراد بن معاويه قال حدثنا احمد بن سعيد هذا يحفز سعيد الانصحاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمام. هذا الحديث قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم ينطلق يحيى بن سعيد النصارى عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه وعن عمر وهذا الحديث من اصحى الحديث وهو فرض غريب غريب في اوله لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر ولم يروه عن عمر الا علقمه بن رقاص الليل ولم يروه عن علقمه الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن ابراهيم إلا يحب السيد الصالي ثم تشعر الحديث وراه ابن هذا فهذا يسمى غريب يسمى غريب لماذا غريب الغريب لانه لنراه فرض عن فرض عن فرض وهل الغريب ضعيف لا ما يلزم ان يكون ضعيف قدف. فهذا غريب وهم من صح الحديث والغرابة تخلف إذا كانت الغرابة في أول السند فلا تضر الطبقات الأولى أما إذا كانت الغرابة طبقات متأخرة فهذه تضر ولهذا يتوقف العلماء في الغرائب والفرائد المحدثون قال حديث فرد فرائد تفرد بفلان، فلان يتفرد بي عن أحد التلمين عن شيخ هذا يعتبر قدف لماذا؟ أين جمعه؟ أين التلاميذ عن هذا الحديث؟ لماذا لا يرويه الواحد إذا كان الشيخ له عشرة ثم رأوا واحد والتسعة مرأوا هذا قدح لماذا؟ أين؟, أين التلاميذ؟ لماذا فرض به هذا الواحد من التلاميذ عن الشيخ؟ هذا في الطبقات المتأخر المقصود أن هذا الحديث وإن كان غريب فمن صح الحديث وهذا الحديث حديث عظيم يدخل فيه كل عمل، كما قال ابو ألف فيه كل عمل حتى قال بعض أهل العلم أنه نصف الدين قال بعضهم إنه ربع الدين قالوا إن الدين يدور على على حديث أربعة وثلاثة قال هذا الحديث نابل عبدالنيات وحديث ما حدث في أولنا هذا ما لسنوه فورد وحديث الحلال وبين والحرام وبين وبعضهم رضهم زاد بعض الحديث لأنه يتعلق بالأعمال الباطلة وحديث من, من احدث في أمني هذا منهم فورد هذا النص الآخر لذلك يتعلق بالأعمال الظاهرة إنما العمال بالنيات هذا في كل عمل باطل من عمل حديث من احدث في أمل هذا من منه فورد في الأعمال الظاهرة وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه دليل على الاخلاص وأن العمل لا يصح إلا إذا كان خالصاً الله مرادا به وجه الله والدار الأخير وهو مقترى شهادة أن لا إله الا الله إنه مقترى شهادة أن لا إله الله أن يعبد إلا الله كما أن حديث عائشة إنما من أحدث في أمرنا هذا وليس سبحانه فرد مقترى شهادة أن محمد رسول الله وهو يقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى تخلفت المتابعة حل محلها البدع كما أنه يتخلف هذا خلاص خلف حلف الشيطان إنما وبالنيات، وبالنيات، العمل بالنيات الأعمال بالنيات العمل بالنية إذا الحديث حديث عظيم نص الدين نص الدين وقد يقال نص الدين لأ الأعمال لأن الدين باطل، عم عم هو عمل عم وكل عم عم عم في عم عم عم عم عم عم عم عم عم الاعمال بالنيات العمل بالنيه لا يصح العمل الا بالنيه انما ادب حصر انما الاعمال انما تكون الاعمال الصحيحه بالنيات انما تكون الاعمال الصحيحه ومقبوله عند الله بالنيات مع الاصل الثاني وهو ان تكون هذه الاعمال وهذه العبادات موافقه لشريعه الله انما العمل بالنيات المؤلف رحمه الله سمى هذا الأربعون في دلائل التوحيد ما مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد هذا أعماله هذا الحديث استفحى به الإمام الخير رحمه الله كتابه الصحيح كتابه الصحيح التي هو أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح المخير استفحى كتابه بهذا لماذا قال العلماء يبين أنه, أنه لا بد يطالب العلم ان أخي صنية ويبين أنه إنما ألف هذا المؤلف العظيم ابتغاء وجه الله ولنفع عباد الله وينبه طالب العلم على أنه لا بد من اصلاح النية إنما الأعمال بالنيات النووي رحمه الله افتتح الأربعين النووية بهذا الحديث على بالنيات وكذلك افتتح كتابه رياض الصالحين ياد عنا من اعمال والعلماء كثير ما يفتتحون كتبهم بهذا الحديث للتنبيه تنبيه المسلم وتنبيه طالب العلم على اصلاح النيه واحسان النيه واتقائها النيه اصلاحها من اصعب الامور يقول العلماء إن من اصعب الامور قالوا بعض السلف اني اجاهد نفسي على الاخلاص فاذا دفعت الان الوساوس والخواطر جاءت في من طرف آخر ثبت في طرف آخر ولا دافع ولكن المسلم مأمور بالجهاد والمجاهد موعود بالهدية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبؤ ومن جاهد فانما يجاهد نفسه فعليكم وعلينا جميعا نحن المنتسبون الى العلم أن نجاهد أفسنا في اصلاح النيه وأن يكون طلبنا للعلم سواء في الجامعات أو في المعاهد العلمية الشرعية أو في الدروس العلمية أو في الدورات العلمية في المساجد أن يكون القصد ذلك وجه الله ودى أن يكون قصد ذلك التقرب إلى الله والتعبد له فإن طلب العلم من أفضل القربات واجل الطاعات أصل النية لتكن نيتك صادقة حتى يوفقك الله والعلم فضله عظيم ومن سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له بطريقه جنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح والعلماء ورثوا الأنبياء والعلم قربة وطاعة والقربة والطاعة لا بد فيها من النية الصادقة لا بد فيها من الإخلاص حتى تصح هذه القربة وتكون مقبوطة عند الله وهذا هو الشرف المؤلف وغيره كتبهم بهذا الحديث ينبه انتبه يا طالب العلم عليك أن تجاهد نفسك لأن تكون نيتك الصادقه إنما الأعمال بالنيات الكتاب في الصفات في نفات الأسفل والصفات ومع ذلك افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث إشارت بهذا الحديث إنما العلم بالنيات أنت تطلب العلم أصبح حتى يوفقها الله وحتى يرزقها الله العلم فالعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده العلم رزق ولهذا لما حصرت فتنة في صفوف المحدثين وامتحن الإمام ابو خالد رحمه الله لما نسر الله له من الصيت وهجره بعض الناس فضلوا ورموه بانه مجسم حتى هجره بعض هذا الحديث وقالوا ان من حضر مجلس البخاري فهو مثله فاتركوه او كذا هذه الفتنه حصلت في صدور المحدثين لما نسر الله له من الصيت والرفعة في الدنيا ولتعلقهم بشبهة بكلام مجمل قاله الإمام احمد رحمه الله قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتجع والإمام احمد أراد سد الباب والإمام بخير رحمه فصل وميز وقال إننا كلام الله منزع غير مخلوق وأما أفعال العباد وحركاتهم وأداءهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق فحصلت فترة في الصفر المحدثين وظنوا أن الإمام البخاري يخالف الإمام احمد وحاشا لله فالإمامان متفقان، وكل منهما إمام من المثال السنة والجماعة لكن البخاري ميز وفصل بينما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. والإمام أحمد رحمه الله أتى بكلام مجلئ لسد الذريعة فتعلق بعض الناس حصل ذلك شبهة نشأت من القول المجمل مع الحسد الذي حصل له الإمام البخاري حتى هجر الإمام البخاري وبدع ولما قيل له إن فلانا يقول لا تحضروا أمام مجلس البخاري فإن من حضر مجلسه هو على مذهبه فقال البخاري كم يعتري فلان الحسد والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده هذا هو الشاهد العلم رزق فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له العلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده انظروا الى العلماء الان تجدون العلماء او التلاميذ يجلسون في حلقه واحده ويدرسون على شيخ واحد او على عدد من المشايخ ثم بعد سنين يبرز بعض بعض تلاميذه ويكون اماما وعالما وفاضلا وزملائه ما حصلوا شيء من العلم بعض زملائه ما حصلوا شيء من العلم فيبرز هذا الامام يرزقه الله العلم ويكون مرجعا للناس في ما يحتاجون اليه ويسالونه عن كل شيء وبعض التلا بعض زملائه من التلاميذ لم يحصل على شيء من العلم حتى انهم يرجعون إليه وهذا مشاهد في اصل هذا وفي غيره إذا العلم, العلم رزق يرزقه الله العبادة ما كل من جلس وطلب العلم يحصل للعلم والناس يتفاوتون فتجدهم يجلسون أمام بعض أهل العلم ومنهم من يرزقه الله كذا من العلم فيحصل على بعض الفوائد ومنهم من يحصل على في البجس الواحد منهم من يحصل على فائدة واحدة ما يعلق ب ذي إلا فائدة ومنهم من العمزين عشر فوائد ومنهم الوع явون نعك بذيyn فائدة ومنهم من ونعق بذيny أربعين فائدة ومنهم من نقيد ويستفيد الى ومنهم من يهمل ومنهم من نصاب بشر والعلم رزق الناوزقه الله فعليك بالأسباب والتضرع الى الله عز وجل والنية الصادقه كما قال المؤلف باب الايجاب باب الايجاب النيه الصادقه في كل عمل إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وجز الله المؤلف خيرا على افتاحه هذه الرساله بهذا الحديث العظيم الذي يذكرنا نحن المنتسبون العلم بوجوب النيه الصادقه في طلبنا للعلم وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي كل أعمالنا وفي كل ما ناتي وندعو فرحم الله أهل العلم رحم الله علماءنا ووفقنا لمتابعتهم في الخير ووفقنا للنيه الصادقه والعمل الصالح وجعل من اهل العلم والبصيره انه على كل شيء قدير